فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سؤلاً لعلكم تهتدون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 ان الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتَهُ وَأَضْفَكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُعْطِيَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 بل متعت هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولمما جاءهم الحق قالوا هذا سحرو وإنما بكفرو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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون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 وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الشاحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون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 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا لا عليه أسورات من ذاب أو جاء معه الملائكة أو جاء معه الملائكة مقترين، فاستخف قومه فأطاعوا. إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفونا تقمنا منهم فلمَّا أسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 غضتهم وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أدخلوا الجنة أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الآفوس وتلذ الأعين، وفيها ما تشتهي الآفوس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون.